غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إ ذ ا س ج ا م ا و ا د ع ك ربك وما قلا و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر وأما السهر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 م ت عليهم ل غير م ا غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن و ا ل د ي ن و ا ل ز ي ت و وطور ن س ي ل ل ع ل أ م ي ا ل ق ق د خ ل ن ا ا ل إ ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م أجر غ ي ر ممنون فما بالدين يكذبك بعد بالدين 「私は私 ا 手を借りている」